استهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية Wahai كَانَ yang lebih banyak beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman, dan orang قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَغْفِرْ لِي إِلَٰهِي وَهُم عَلَيَّ يَذْعِنُونَ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ Kala kalau fadhah dah bi ayatina, inna ma'akumu istimyoon, fatiyah fitgaun, fakulainna rasul Rabbil alamin, an arusil ma'na bani قال ألم نربك فينا ولدا على من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلت إذا وألم من الضالين ففروت منكم لم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 Aurusilai kum labjilun. Qaal Rabbul Mashrqi wal Mabrub wa ma baynahu ma ilu kum taqilun. Qaal laillat khaltailahal ghairi la ajalannak min al masjulun. Qaal awalujatuk قال فتبه انتم من الصادقين فالقى عصاه فاذا هي تعبان مبين ونزع يده فاذا هي باطل ناظرين قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمون قالوا أرجه وأخاه وادعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم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 قوم اجمعين طالبونا ضيق <تصفيق> ان الى ربنا نطلب اننا نقع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كننا اولى Wa auhainna ila Musa al asri bi ibadin inna kun muttaboon, fahusul fi al goun fi al mada il haashirin, وَإِنَّ أَلَّا جَمِيعُ الْحَازِقُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّاتٍ وَعِيونٍ وَكُنوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَهْرَثْنَا هَبْنِي إِسْرَائِيلَ fahatbahuhum mushriqin falamma taro al jam'an kala ashaabu musa inna lamudrakuun kala kala inna ma'i ya rabbi sayahdiin fahuhayna ila musa Pascak Laut, falaq fakan klu firku kauudil Agzim, wa aslafna tham alaqlim, wa anjina Musa wa فأغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباء غانك يفعلون قال افرئيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي إلا رب العالمين Allah yang menciptaku, Dia menuntunku, Dia memberiku makanan dan air, dan jika aku sakit, Dia menyembuhkan. Allah yang menghancurkanku, Dia menghidupkanku kembali, Allah yang رب هل لي حكلاً وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل من ورثة جنة النعيم لي لأبي إنه كان من الضالين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 فيهم فيها يختصمون الله ان كنا لفي ضلال مبين لفي ضلال مبين إذ Famala min syaifin, walla sa'iyin hamim. Falo an lana karwatan, falakun min al mu'minin. Innafi zanik laa ya, wa ma kaala akthuhum mu'minin.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 إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيا وما كان أكثرهم مؤمنين Wainn Rabb Kala Hu Al Aziz Al Raheem Kedhabat Gaadul Al Muslimin Izqalalhum Akuhum Hudud Alat Taqqoon Inni Lakum Rasul Al Amin Fadqul أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلجون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون Inni أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إنا ذا إلا خلق الأولين وما نحن معذبين، فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك الله العزيز الرحيم، كذبت ثمود المسلمين، إذ قال لهم أخوهم صالح، ألا تتقوى؟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 وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما من المُسَحَّرِينَ ما أنتم إلا بشرٌ مثلنا فأتِ بأَيَّةٍ إنكُم من الصادقين قال هذين قَدْ تُلَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ أَوْ مَعْلُومٌ ولا تمسسوها بسوء فان عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 kau lalu ilam tentehialu, tulat kau nana min al mukhrajin. Kau ini liamal kau min al qalil. Rabb najin wa ahli mina yamalun. Fanajinah wa ahlinahu ajma'in,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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تدخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إني Nma anta min al musahhirin, wma anta illa bashar mina, wainn ghunnuk la علينا kisaf min al samaikun ta min al قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية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 فَيَقُولُونَ هَل لَن نُظَرُون أَفَذِي عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنَّمَا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين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 قريبون